شذبت قبلهم قوم نوح فكلبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربهم أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كافر ولقد تركنا آيا فهل من مدكر فكيف كان عذابي وندر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ينزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقع فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت تمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه إنا اذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل نا قت الفتنة لهم ترتقي بهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للنكر فهل من مدكر؟ كذبت قوم لوط بالنذر إلا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرا بطشتنا فتماروا من نذر ولقد راودوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبح بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم, فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر اكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر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 لا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المدقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك الموقع